بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاره اطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس زوجت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 قُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَقِينٌ مُطَاعٌ ثُمَّ آمِنٌ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٌ وَلَا قَادِرَ إِيهُ عَلَى الْأُفُقِ الْمَبِينِ وَلَا قَدَرَ آهُ بِالْأُفُقِ الْمَبِينِ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 ம தஷ இல்ல ஐஷ அல்லா ரூன்